الله ولا منت الريس وثقيما رزقي على واحد ما خاب طلابه تقيم بعض العرب نجال تالي ما لو ما عرفنا بنو دهرب يدربا ولو ما عرفنا بنو دهرب يدربا الله حسيب البشر لا قلة الشيمة ولا بدي للعبد يومني أخذ حسابه لنزح لي للمصالح وانجل غيمه كل اللي قام فعل في صفحة كتابه كل اللي قام فعل في صفحة كتابه الاذر ما ينفعه والحسره هم ديما والناس ما ينفعونه لا وهم اصحابا وخذت مغاتير وزدت مجاهيمه بمراحي وضحه بدت ما سودهتهابه بمراحي وضحه ما سودهتهابه حسب الخطى من رصيده يدفع القيمة حسنته اللي جمعها راحة هابا يا ناسي اللي تعز الدين وتقيمه ادعو على الرئيس الظالم ومن جابه ادعو على الرئيس الظالم ومن جابه يجيه من ينتقم للفرد ويظيمه ويصير عبره لغيره يوم يدرابه ينجم من ينتقم للفرد ويظيمه ويصير عبره لغيره يوم يدربه